ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم النابلسي ا ب ي إ ذ ق ت م ا ل ن ا ء ف للعلوم ق ه ن د و ا ح ص عِدَّةَ ا ا اللَّهَ ت ق و ر ب ك ل الاسلاميه تُخْرِجُوهُنَّ من بِيُوتِهِنَّ مِنْ خَرُجْنَ إِلَّا أ أ ت ي ن ب ف ا ح ش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 ي أ س ت من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ث ل ا ث ة اشهر واللاء لم يحر وولاه أ الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله إ ل ي ك م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 ومن ق د ر ع ل ك ه ا ل ل ه لا يكلف ا ل ل ه نفسا إلا ما آ ت ا ه س ي ج ع ل ا ل ل ه ب ذات م ض ي و ر ا س ي ج ع ل ا ل ل ه ب ع د ع س ي يسرا, سيجعل الله بعد عسري يسرا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 شديدا فاتقوا الله يا اولي ا ل أ ل ب ا ب الذين آ م ن و ا قد أ ن ز ل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو, عليكم رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله ندخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها, خالدين فيها قد احسن خالدين فيها ابدا ً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 ش ف ض ي ل ع ل م ا ت